الغيبيه حتى في صفة الله قال ما نقبل الا ما املك علينا عقولا نقول هذه العقول التي انتموها هي عقول إيش؟ وهميه وخيالات لا،, لا اصل لها لان العقل الصريح لا يمكن ان يناقض النقل الصحيح ابدا هذه قاعده مقريه كل عقل صريح فانه لا يمكن ان يخالف النقل الصحيح تجابوا وما معنى قوله الاقصري الصريح الصريح على وما معنى قوله الصريح يعني الخالص من داعين عظيما هما اشدها والشهوه ولا اعني شهوه الفرد الشهوه يعني ذاراه الشبهة أن لا يكون عنده علم والشهوة أن لا يكون له إرادة صالحه لأن كل الانحرافات عن الحق لا تخرج عن أحد هذين سببين وهما الشبهة والشهوة اما جهل واما سوء إرادة طيب اذا نقول فنقر جهلا قبيح في يعني لتتبع نجد أنه أنه انكار جهر طبيع ثم قال فإن يقوم بنفسه وأدت نعم أبيد الله أين كل حال نعم من صيح هذا صح لا بد له ان خلقوا من غير شيء صحيح وهو الله لا من كل حادث لا بد له ان يخطئ نعم نعم اليس النبي عليه السلام قال ولكن الله يحدث من امره ما شاء يصح أن يخبر الله بأنه مهم كما لك أنه خالق الذي الل يرأ لأنك تكون حول شيء آخر غير هذا وهو أنه لا يجعل الناس يقولون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولون حتى يقولون من من خلق الله فحينئذ لا يمكن أن يتسلسل لأن عندهم الطائق العقلية تتسلسل في الاثار لا في المؤثر في المؤثر ما ينتهي في ولهذا امر الرسول عليه الصلاه والسلام ان من اصيب بهذا ان ينتهي نعم في كذا رحمه رحمه الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى عالي وأصحابه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين هذه الخاتمة كما سبق هي قطعة من علم المنطق وسبق الكلام على بيان مدارك العلوم وعلى الحد وإقسامه وعلى أن المعلوم بالحس والعقل داني في الإنكار وأنا إنكارهم جهل قبيح وقلنا انه اشار رحمه الله الى قوم يسمون السوق الطائيه الذين يمكنون الحقائق والمحسوسات ثم قال فان يقوم بنفسه فجوهروا او لا فذاك عرب متقن يعني ان المعلومات لا تخلو من حالته اما شيء قائم بنفسه واما شيء قائم بغيره كل الموجودات بل كل المعلومات إما قائمة بنفسها وإما قائمة بغيرها فمن مصطلحاتهم إن, أن القائمة بنفسه يسمى جوهرا يسمى جوهرا وليس الجوهر الذي هو نوع من الزينة لا جوهر أي قائم بنفسه جسم الإنسان جوهر طيب، الشمس جوهر. جوهر. القمر وهل المسره كل شيء قائم بنفسه يسميه جوهره فلو قال ادم مثلا ساهبك جوهره فأخذ اخذ صخر يشرق وافرح بذلك ثم اعطاني حجرا قدر ان هل وقف الوعد؟ نعم على كلامه هذا وقف وقف الوعد لكن على العرف لا طيب او, أو لا يعني او لا يقوم بنفسه بل بغيره فعرض سواء سواء كان لازما أم طبيعا يسمونه عرضا وعلى هذا الطول والقصر واللون والقوة والضعف وما اشبه ذلك يسمى عرق كذا فلان جوه كونه طويل او قصيرا عرق واضح طيب الباب جوه كونه احمر او ابيض او اسود هذا عرق وهل هم جوه ايش الفائده من معركه انها هذه الاموال الاف لكن كما قلت لكم أولا أنه لما أدخل المتكلمون هذه المثال وهذه البحوث نعم في عقائدهم اذ علماء السنة إلى أن اتخذهم الموضوع لأن يبقى الميدان خالي من أهل الحظ طيب يقول عارض مختقر أي مفتقر لغيره لأنه لا يقول بنفسه وأنت بمجرد أن يقال لك كل قصر تعرف أنه عرم قائم جغير لا أدري أن هناك شيء يسمى طويل, طويل وفي ناقر يسمى قصير ثم قال ما هو الجسم؟ قال الجسم ما ألف من جزئين فصاعدا تفرق حديث الميت الجسم كل شيء مؤلف من جزئين والواقع أن كل شيء وإن صغر مؤلف إيش من جزئين حتى نصل إلى شيء كرأس الإبرة وهو الفرد المطلق والناس مختلفون في وجود الفرد المطلق هل يمكن أو لا أو إنه ما من شيء الا ويمكن أن إيش أن يتجذب فيقولون الجسم ما أدلف من جزئين واسأل الآن اسأل في وقت هذا علماء الذرة لأنهم الذين يعرفون هذه الأشياء وما يمكن أن يشطر وما لا يمكن أن يشطر لكن على كل حال عند المناطق أن الجسم كل شيء مؤلف من جزئين فانه جسم فقل عندنا المعاني غير مؤلف من جزئين استفاق غير مؤلف من جزئين هل تكون أجساما؟ لا لكن الله قادر على أن يجعل هذه الاوصاف والمعاني أجساما فالأعمال يوم القيامة تجعل أجساما وفوزا والموت يكون كبسا ويذبح بين الجنة والنار مع أن الموت معنا فصار جسم ما أقول لكم جزء. ثم إن هذا أدى إلى إنكال السكر قالوا لأنك إذا أرتفت الصفاة فالصفاة لا تقوم إلا بالجسم والجسم مؤلف من جزئين فيكون رب عز وجل مؤلفا من جزئين وهذا من كيف أدر علم الكلام إلى القول بالباطل من حيث الآشق ونحن بينا فيما سبق في هذه العقيدة أنه لا يجوز إطلاق لفظ الجسم نفيا ولا اثباتا لا نقول إنه جسم ولا ليس بجسم لأن ذلك لن نرى نتاب لا نفظ ولا إثباث لكن يستقصد المعنى إن ركب الجسم الشيء المركب من أعضاء وأجزاء فهذا شيء ممنوع. وإن أرتب الجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به فهذا هذا حق فإن الله تعالى قائم بنفسه متصب بما يليق به وقوله تفرق حديث المين حديث المين يعني حديث الكلم ثم قال ومستحيل الجاف غير ممكن وربه ما جاز فاسمع زكري أو زكري هنا بدأ بالمستحيل المستحيل والجائز وينبغي أن يرى الواجب المستحيل ما لا يمكن وجوده والجائز ما يمكن وجوده وعدمه والواجب ما لا يمكن عدمه والموضوعات إما من قبيل الجائب أو من قبيل الواجب أو من قبيل المستحيل على قناة أخوان طيب ولكن إلى أي شيء نرجع استحالة الشيء وعدمه هل نرجع إلى عقولنا أو لا نرجع في هذا إلى الشرع في ذلك والسنة فيما يتعلق بالشغريات وإلى الواقع وأهلي خبرة فيما يتعلق فيما سواد ذلك سواد وإلا لأمتن كل واحد أن يقول لأمتن إذا كل واحد أن يقول هذا مستحيل كما قال اهل التعطيل إن الله مستحيل أن يكون له وجه مستحيل أن يكون له يد مستحيل أن يكون له عين وما أشبه ذلك لا في الكلام على الواقع فالمستحيل غير ممكن والواجب غير ممكن عدمه والجائز ما امكن وجوده وعدمه طيب فلنفرج هذا الأمر وجود إله مع الله مستحيل مستحيل لا شك عدم الله وجود الله وذوب الآدمين جائز. جائز لأن الله تعالى جائز أن يخلق الآدمين وجائز لا يخلق نعم تعذيب تعذيب الله سبحانه وتعالى للصاحب جائز ها؟ نعم وهو جائز اقرب يعني من حيث الوقوع لكنه ممتنع شرعا وممتنع عقلا من وجه اخر ممتنع شرعا لان الله تعالى اخبر انه لا يظلم احدا وتعريب الطائع ظلم قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما طيب اذا المستحيل شرعا وهو مستحيل عقلا بالنسبة لله عز وجل لأن الله منزه عن الظلم لذا منزه عن الظلم طيب فإن قال القائل إنه جاء في الحديث إن الله لو عذب أهل سماواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم له. وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل احد الجنه بعمل قال ولا انفاق ولا انا الا ان يشاء الله برحمته قلنا لا اشكال اما الاول سمعناه ان الله لو عذب اهل السماوات والارض لعذبهم وهم مستحقون للعذاب وهو غير ضائع ومتى يستحقون إذا خالف في ترك وأما الثاني فالباء في قوله بعمله للمعاوضة يعني لو رجعنا الى التعوير ما دخل أحد من جميع لأن الإنسان لو فوشب على ادنى نعمة من الله لهلك لكن برحمة الله سبحانه وتعالى قال ومستحيين الذاتي غير ممكن وضده ما جاز فاسمع زكري أو زكري وهو وعندنا ثالث وهو الواجب ثم قال والضد والخلاف والنقيض والمثل والغيران مستفير يعني أيضا العلم هذه الاشياء مستفيرة لكن لا حاجة لنا به وإن كان مستفيرا أولا ضد كما هو ضد الشيء ضد الشيء الذي لا يمكن أن يجتمع معه لكن يمكن أن يُعدمى جميعا يعني لا يشمع ويجوز أن يرتفع هذا الضد ضد الشيء ما لا يشمع معه لكن يجوز أن يرتفع معه مثال ذلك اللون الأبيض والاسود هذا نقدام صح ضدنا يعني لا يمكن أن يكون شيء أبيل اسود لا يمكن لكنهما يرتفعان فيمكن أن يكون الشيء أحمر فكل شيئين لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان يعني يجوز ارتفاعهما فإنهما يسميان ذدين الثاني الخلاف الخلافان هما اللذان يجتمعان ويقتدع ولكن كل واحد غير الثاني يعني غيران يجتمعان ويرتدعان فعندهم مثاله الحركة والبياض، البيض الحركة هو البيض هذا هم خلافات لأن كل واحد مخالف الآخر ولكنهما يجتمعان ويرتجعان فقد يكون الشيء لا متحدثا ولا ابيض يعني ساكنا اسود وقد يكون متحدثا اسود وقد يكون ابيض ساكن اذن يجتمعان من كل وجه ويرتجعان من كل وجه وحقيقتهما متماثلة ولا غير متماثلة غير متماثلة لأنهما في الأثار طيب النقيق نقي الشيء ما لا يجتمع معه لكن لا يرتجعان لا يجتمع معه لكن لا يرتجعان لا بد من نجأ هذين فهما أي النقضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا النقضان لا بد من وجود أحدهم مثاله الوجود والعدم الوجود والعدم نقضان او لا لان المعدوم غير الموجود والموجود غير المعدوم طيب هل يمكن ان يجتمعا لا هل يمكن ان يرتفعا لا يعني لا يمكن أن يقول الشيء لا موجود ولا معدود لا بد أن تقول إما موجود وإما معدود الحركه والسكون نقيطان ليش؟ لا ينشي معه ولا يرتدعان أو يتجعان ولا يرتدعان لأن ما من شيء إلا متحرك أو ثابت. لا بد. طيب الخالق والمخلوق متبينا متبينا لكن يختلفان في أن الخالق واجب الوجود والمخلوق جائز الوجود والمثل وهما المثلان المثلان هما شيء واحد المثلان شيء واحد لا صح نقول لهم متغيران الجلوس والقعود مثلا الجلوس والقعود شيء واحد، هل كذلك ذلك؟ هذا إذا أريد بالقعود قعود الإنسان في جسده، أما إذا أريد بالقعود التاخر مثل وقيل القعود مع الصاعدين فهذا غير غير هذا، والغيران يعني. الذي أحدهما غير الآخر وهذا يشمل كل ما سبق مما لا يجتمعه مستفيد يعني يشمل الغيران تشمل الضد والخلاف والنظر <تصفيق> هو أما المثل فليس غير المثل بل هو المثل مستفيد أي معلوم المشكور عند علماء المنطق ولكن كما رأيتم الآن هل نحن نستفيد من هذا لا فائد وصدق شيخ رزام كنين رحمه الله حيث قال كنت أعلم دائما أن المنطقة اليونانية لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البريد ثم قال وكل هذا علمه محقق عند من؟ عند أهل فلم نطل فيه ولم ننم فلم نطل فيه ولم ينمق قوله ولم ينمق رفعها مراعاة لطول وإلا كان واجبا يقول ولم ينمق أو ولم ينمق لكن لا بأ لأن النظم كما قال صاحب الملح الحرير رحمه الله صلب يعرف الناس ولا يعشفهم. قال وجائز في حالة الشعر الصلب أن يصف الشاعر ما لا ينصرف يعني ما أطن أبي ولا نم من مقنا وحسننا وزيننا ونقول جزاك الله خيرا وقَالَ لَكَ وَلِيَتَكَلَمْتَ أَعْتِبِيهِ أَصْبَحْ نعم ثم حمد الله عز وجل على إتمام هذه المنظومة فقال والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق لأن من وفق الله لمنهج الحق فقد وفقه فقد أنعم عليه نعمة كبيرة لأن الهداية مع أن أسرة الارض على ضلال نعمة من الله ونجاه من الله سبحانه وتعالى من العبد فيستحق عز وجل أن يحمد عليها وقوله على التحقيق يعني أن هذا المنهج وهو منهج للسنة والجماعة هو منهج التحقيق وليس ما يدعيني أهل الكلام أهل الكلام إذا أراد يتكلم هذا أهل التحقيق أجمع أهل التحقيق وهذا دعوة فالتحقيق هو محاولة الى الحق ولا نعلم احد حال الوصول الى الحق وهو اقرب الى الحق من من, من الاسماء والجماعه مسلما لمقتبل الحديث والنص في القديم والحديث مسلما يعني حال كونه مسلما لمقتبل الحديث اي لما يقتضيه حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والنص يعني القران في القديم أي في الزمان القديم والحديث يعني الزمان الحديث ولا ما في هذا البيت من إيش؟ لا من الجناس اتفاق اللقين مع خلاف المعنى لأن قول الحديث يعني الحديث النبوي وقول الحديث يعني الجديد ضد القديم لا اعتني بقول غير الثلاث موافقا ائمتي وسلف يعني لا اهتم بقول غير السلف حال كون موافقا ائمتي وسلف وهذا تحدث بنعمه الله عز وجل عليه وليس من باب الفخر والعلوم ولست في قولي بذا مقلد الا النبي المصطفى مبدي الهدى يعني لا, لا اقلد لما ذهبت إليه إلا محمدا صلى الله عليه وعلى الله وسلم وفهنا من كلامه أنه يجوز أن يسمى اتباع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم تقليدا وهذا مختلف فيه فمنهم من يقول لا تسمي نفسك مقلدا للرسول ولا تسمي نفسك متبعا للرسول ولا شك ان هذا هو الاول لان الاثره التقليد قبول قول القائل بدون دليل وقبولنا لقول الرسول قبول بجمل ولهذا ينبغي ان يسمى ذلك اتباعا كما قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوه وقال فاعملوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي انزلوا فعيناك واتبعوه لكن لا رافن ان نتسامح ونقول من باب التجوز ان هذا تقليد وقول إلا النبي المصطفى يعني بذلك محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمصطفى اسم مفطور من الصفوه واصله المصطفى ولكن قلب الكتاب طاء بعله تصريفيه والمصطفى يعني الذي اصطفاه الله عز وجل وجعله من صفوه خلقه وقوله مبضي الهدى اي مدهر أي مظهره قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نعم صلى عليه الله صلى عليه الله الصلاة من الله على رسوله يعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى وقوله ما قطه النزل يعني مدة نزول القطر ومن يقصن نزول القطر ناسي الله عز وجل يعني صلى الله عليه صلوات كثيرة كثيرة كثيرة, كثيرة. كقطرات ال... نعم ك... كقطر... كقطرات قطرات المطر وما تعالى ذكره من الازل يعني وصلنا عليه أيضا ما تعالى ذكره من الازل يعني ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم من الأذل من الماضي القديم لأن تعالى تعالى لا تعالى لا تعالى, ها؟ لا. تعالى, متعنون. تعالى متعنون. أنا عندي تعالى أرى بالسرعة تعالى الذي عنده تعالى يعني يصلح يستقيم تعالى يعني من الاعتناء المهم انه يصلي عليه جزاه الله خيرا بهذا القدر الكثير الذي لا يخفى، وهو صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهل لذلك قال ومن جلا بهده الدجور اي الظلام وما اكثر من جل الظلام بهدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اكرم المتبعين له الذين اهتدوا بهديه واستناروا بنوره ووراقة في عندكم وراقه الاوقات والذهوب اي رائعة غائقه محبوبا والمراد بذلك تكثير الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو صلى الله عليه وعلى وسلم اهل بذلك فصلى الله وسلم عليه نعم <تصفيق> ما السؤال إذا قال مسلم المكتبة النص ما ما ينتزوي إذا زوته ربح على الشطر الثاني اكثر نعم يعني في أن الحمد يقول ليش يقدم الحديث على النصر يعني عن القرآن القرآن أشرف نقول ان هدوث تقديم غير الأشرف لمراعاة نشق الكلام انظر إلى موسى وهارون هارون اشرف أشرف موسى وموسى يقدم بالذكر لكن في سورة طاها قال ربي هارون لاجل ان أن تنافس هذه الآلة مع الآية الوحيد نعم عبد الله نعم نعم نعم لا لا هو واجب الوجود ان يكون ازلا وابدا اي انا لا لان يبدا ان يوجد عدل هذا اذا اوجد الله إذا أوجده الله يعني مثل الشور الحين في الجنة والوزدان والجنة والنار لكن إذا أوجده الله وهي قبل أن توجد أدم نعم لا لا يمكن لأنك نقول واجب الوجود لازم أن لا يكون معدوما أبدا لا مستقبلا ولا ماضي نعم ها؟ نعم لا نعم لأنك نجد واجب الوجود لجنة أن لا يكون معدوما أبدا لا مستقبلا ولا معوضا نعم. نعم نعم نعم لا يعني أنه مستحق أن يصل عليه بكثف بكثف لقتل النجا ما أظن أنه يحصل له ثواب نعم أبدا لولا المنطق لسلمة العقيدة المنظر طلع الجهة عليها تبع لغير لأن بعض الذين يعلقون في العقائد يذكرونها من إله هذه المساعدة يذكرونها لأن, لأن لا ترد على أحد وتشكل عليه انتهى؟ طيب هذا هو الواقع يقول اعطيت العلم كلك اعطاك بعضه وإن أعطيته بعضك فاتك كله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لماذا قال المؤلف على الحق انه اصل كل علم شانه لان الحكم على الشيء فرع والتصور يكون بالحس طيب قول محيط وصف محيط كاشف كذا وش معنى بس تمام وصف محيط هو محيط ايش معنى محيط محيط بتوفيته يكون جامع ما لا لا تأطريه تمينه مهنية يعني جامعة لجميع المحدود فل كافح نعم ما يعني مميز المحدود عن غيره بحيث لا يكون معه معه غي طيب شرط الحد صاحب لأكل المال اطار والعكس ما هو طارق ينطلق على كل ما فيه هياكل جامعه جامع جامعه هياكل جامع هياكل جامعه هياكل جامعه هياكل جامعه هياكل جامعه هياكل جامعه هياكل جامعه هياكل جامعه هياكل جامعه هياكل جامعه هياكل العكس هياكل العكس هياكل جامعه هياكل جامعه هياكل جامعه هياكل جامعه غير محكمون. تمام. طيب. إذا قلت الإنسان جسم ناقل. هل هذا الحدث تام أو لا؟ محسن. لأن الجسم بعيد. جسم. هردك. حيوان ناقل. تمام. لأنه يقول جسر الإنسان يتصور كل الأشياء المجسمة إذا حيوان الحيوان خرج جميع الأشياء المجسمة إلا الحيوان ولا يعدل عن الجنس القريب إلى الجنس البعيد إلا الحاجة لأنه يكون لأن الحج يكون ناقص طيب البر يشراطي البر القم ما نوع هذا الحاجة. نعم. ايه فرق نعم ايش ايش والتالي بلغض ما يسمى الحد لغض صح الحد اللغض الحد اللغضي هو الذي يعرف الشيء بلغض اظهر منه وابين عند المخاطر إذا كان المعلوم قائم بنفسه فلا فصل عند المناطق. ما. قائم بنفسه. إذا كان المعلوم قائم بنفسه فما عند المناطق؟ يسمى جوه كم؟ وإذا لم يكن بنفسه؟ الذي ترى؟ الذي ترى؟ إذا لم يكن بنفسه؟ ماذا يسمى؟ سمى عرب طيب، <تصفيق> الطول والقصة والحمرة والصفرة سمى عرب والجثة والجسم جوا سمى طيب ما هو الشيء المستحيل طيب، والواجب ما لامتن ما لامتن وعدمه، صحيح، والجائز حمد نعم، يمكن وجود وعي، طيب الإنسان هل هو من الواجب أو من الجائز؟ من الجائز، صح، الجنة من الوحش من الواجب من انا الواجب. مثل الرب مثل الرب لم يكن ولا من موجودة ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها هل هي ها موجودة أو موجودة مستخيل اذا تكون من من أجل لأنه لا تضبط على أحد مستخيل ولا أحد حد وعد طيب. هي نسب ما هو ما هم مضد محمود نعم ما لا يمكن ما يمكن اتفاعهما لاجتماعهما هذا نظجاج مثاله ثياب <تصفيق> سل وعبد الله ان ما هم ما هم <تصفيق> مثاله <تصفيق> لا مضحى الحالة والوجود والعدم باطل صحيح الخلافة الحبيب ما هو الثلاثة؟ <تصفيق> ما يشنها؟ مع الثلاثة الحقيقه قل لا مع الثلاثة الحقيقتين لأنه لو يمكسره صار مثلين مثاله الحركه والبيان يمكن للشيء يتحرك وهو اصول او يسكن وهو ابيض طيب المثلان هم اللذان حقيقتهما واحده صح طيب مثاله اذا قلنا البر والخط القيام الحرق طيب قول الغيران يشمل نعم يشمل الضدان الضدين والخلافين والنقل صح ولا شمل المثل... المتائل لأنهما غير متغيرين فنبدأ نتسلم قال المؤلف وآله أبصن على قوله صلى عليه الله يعني وصلى على آله وصحبه آله إذا لم يقترن معها شيء فأصحبه لقوال أنه أتباعه على دين وعما صحبه هم أصحابه والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ويشمل اي اجتماع سواء كان طويلا أو قصيرا فهذا هو الصحابي وقول أهل الوفد يعني أصحاب الوفد فإنه لا أحد من أكفاء الأنبياء أوفاء من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولهذا هاجروا أهل أبطانهم وتربوا أموالهم إلى الله ورسوله ونصروا الله ورسوله وجاهدوا في الله حتى رتح الله بهم قلوبا غلفا وآذان صم وفتحوا البلاد وأنجوا العباد وصار لهم من المكانة ما لزل غيره من يبتع معاد معادن التقوى وينبوع الصفاء. يعني انهم معادن التقوى والمعاد جنه معدن وهو ما يكون في الأرض من غير جنسها مما خبعته الأرض من اطايب العناصر كالذهب والفضة وما أشتهدها هؤلاء هم معادن التقوى أي تقوى الله عز وجل وينبوع الصفا ينبوع يعني الماء النابع من الأرض والصفا من الصفوة لان الصحابة رضي الله عنهم هم صفوة هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس القرن هم الذين يدونهم هم الذين يدونهم وتابع وتابع للتابع خير الوراء حقا نص الشارع تابع لمن وتابع للتابع تابع التبريد وهذه ينصرون المفضله ولهذا قال خير الورى حقا حقا نقول مطلق لعام المحلوف التقدير وحق ذلك حقا واثبته اثباتا بنص الشارع من الشارع محمد صلى الله عليه وسلم وهو ويطرق على الله ايضا قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به وقال تعالى في جعلناك على شريعة من الامر والرسول صلى الله عليه وسلم شارع يشفع للناس لهم الطريق فقد نصف الله عليه وعلى وسلم على ان خير الناس قرن على ان خير الناس قرن ثم الذين يلوون ثم الذين يلوون ثم, ثم قال ورحمه الله مع الرضوان والبر والتكريم والاحسان تهدع مع التدليل والانعام مني لنتوى عصمه الاسلام ائمه الدين جزاه الله خيرا رحمه الله مبتدا وما عطف عليها وتهدى خبر المبتدا رحمه الله مع الرضوان اي مع رضاه عز وجل ورضاه اخص من رحمته لان رحمته تنقسم الى قسمين عامه لجميع الخلق وخاصه المؤمنين أما الرضاء خاص بالمؤمن ولا يمكن أن يرضى الله عن الكثير ولا عن عماله فلذلك صار رضوان أخص والبر والتكريم والإحسان البر الخير الكثير والتكريم يعني منا لهم نكرمهم ولكن كيف نكرمهم أموات إكرامنا إياهم وهم أموات بإكرام آرائهم وأقوالهم واحترامها وعدم الاعتراض عليها والدعاء لهم وسؤال العفو لهم إذا أخطأوا وما أشفى هذا والإحسان الإحسان إليهم بالدعاء وكان المؤمنون يقولون ربنا قلنا ولاخواننا الذين شرقون بالإيمان تهدى مع التبجير والإنعان التبجير غاية التكريم تهدى ممن من المال ولذلك حذف الفاعل لأجل ان يكون عام المؤلف وغيرهم نعم والانعام من خص العهد ما عجبنا قبل اقول بالعيون يعني الافضل والنعمه هي الفضل لمثوى عصمه الاسلام مثوى عصمه الاسلام هي قبور فكأنه دعا رحمه الله بأهل عصمة الإسلام أن يضع الله في قبورهم الرحمة والبضوان والبر والتكيم والأسهم إلى أحدهم وعصمة الإسلام يعني الذين بهم مسلم الإسلام وهم العلماء, العلماء الربانيون الذين علموا الحق وعملوا بالحق ودعوا إلى الحق ودافعوا إلى الحق هؤلاء هم العينين رحمة الله عليه قال أئمة في هداة أمه وذات منهم هادي والمراد به هنا ذاية الجلال في الأرشاد لا أحد, أحد أحدا فيه أحد ذاية زوقي إلا رب العالمين زوقي أهل الطقاء من سائر الأئمة أهل الطقاء من سائر الأئمة سائر أي جميع وسائر تطلق بمعنى جميع وتطلق بمعنى باع فأما اطلاقها بمعنى جميع فهي مشتقة من السور لأنه محيط للبيت وأما بمعنى باقي فهي مشتقة من وهو بقيه شراب الحيوان كسور الهرار وسوء الانسان وما اشبدع وهنا المراد اي المعنى الاول والثاني الاول من سائر الائمه الائمه جمع انثى وهو من تميز بشيء عليه. من تميز بشيء مسبوح عليه يمكن يقال من تميز بشيء مسبوح عليه وليس كل عالم إمامه لكن علماء الأجلة الذين يتميزوا بالتحقيق والتدقيق والتحرير حتى تبعهم الناس هؤلاء أئمة لكن منهم أئمة اشتهروا وانتشرت آراءهم وكاد المسلمون يتنعون على انهم أئمة ومنهم أئمة دون ذلك قال لا فيما أحمد والنعمان ومالك محمد الصوان لا سيما أحمد لا سيما كلمة مكتابها لبيان أن ما بعدها اولى مما قبلها هذا هو معناف أحمد يعني به بن حنبل النعمان يعني به أبا حنيظ مالك يعني مالك بن أنس إمام دار الهجرة محمد يعني به الشافع الصنوار لأنه رحمه الله كان مطلبياً وقال وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان اما الرجل سنو ابيه فهو صنوان للرسول عليه الصلاه والسلام وتراجع هؤلاء لان الاربع مره مشهوره لا في بالاثرياء ثم قال من لازم لكل ارباب العمل تقليد حبر منهم فسمع تخلف اي تخلف من لازم لكل ارباب العمل من اسم موصول لازم خبر مقدم وتقليد مبتدا مؤخر يعني من تقليد حبر منهم لازم لكل أرباب العمل اذا فالعبارة فيها تقديم عبد عبدالله تقديم الخبر على المبتدا يعني انه يلزم لكل انسان يعمل ان يقلد واحد من هؤلاء الاربعه هذا ما نكرهه، وهذا قول ضعيف جدا، لأن مقتضى أنه لا يجوز العمل بقول خارج عن أقوال هؤلاء الأمة الأربع، والأمر ليست كذلك ولا يلزم اتباع أحد على كل حال إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يلزم اتباع قوله على كل حال، أما هؤلاء الأمة الاربعه فانه لا يزمن ان ناخذ بقولهم ولنا ان نخرج عن اقوالهم ولكن لا شك انهم اذا اطبقوا على شيء فانه اقرب إيش؟ أقرب للصواب فالخروج عنه يحتاج الى تاني واعرفوا وبهاد... و... هذه القاعده انك اذا رايت الجمهور على قول فلا تخرج عنه الا بعد التاني والتريث والنظر في الادله وتلبوا فيه. لماذا؟ لأن قول الجمهور لا يستهام به. قول الجمهور أقرب للحق من قول واحد. فلا تفرح أن تجد قولا غريبا تخرج به أمام الناس ليصدق عليك، ليصدق، ليصدق قول الناس عليك خالف تعرف وبعض الناس يقول خالف تذكر لا كن مع لكن إذا رانا أن الحق في خلاف قل الجمهور فالواجب عليه اتباع الحق نعم إذا في كتاب نظر أو لا نعم في نظر قال ومنح أد و ومن لسفلهم من الوراء من نحى أي تجع وأخذ لسبرهم طرقهم من الوراء من الخلق ما دارت الأفلاق أو نجم سراء يعني مدة دوران الأفلاق وسراء النجم والنجم هنا آه يشمل كل نجم فما أكثر هذا الدعاء الذي ذكر مالب ما دام شامل لكل أفلاق أو, أو لكل دورة من دورة الأفلاق وسراء النجم قال هدية مني لأرباب السلف نقول مقبوله أهداها لنا رحمه الله لأرباب أي لأصحاب السلف مجانبا للخوض من أهل الخلف لأن هذه العقيدة مبنية على طريق السلف وإن فيها بعض الشيء الذي نبهنا عليه أثناء مروع به لكن ما في الجملة سلطية قال خذها مديت وقت في نظامي تفوز بما أمليت والسلام بما أمليت تفوز بما أمليت والسلام مضمونه عندكم ضم ك... التاء مفتوحه ومضمومه عندي امليك تتعرف الحال ان ما هوض يعني انك اذا اخذتها واترافت نظامي اي منظومي فيها فانك تفوز بما املكه او بما ما أنا ولكن الاحسن بما املك انت والسلام يقول هي هديه مقبوله وعليه السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله على الايمان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ونسال الله تعالى ان يهدي اخواننا للحفظ وان يدعوا الكسل والتكاسل فانه لا خير في الكسل والتكاسل اين احمد نعم ثلاثة مهمل والمحملي، ومالك محمد استنوات كلها هذا ترى معطوف عليه، لا، ها ها، هي هي تصر فيها فاتح، فاتح لكن أ الرقم نعم، ها، أتفقادي مراجع، وتسمين في مدن بس. تقريبا مقلدا إلا النبي المصطفى مذيب هدى وقال في آخرين في آخر النظر من لازم لكل ارباب العمل تقريب حبر منهم فسمعت خلف أيهما الصواب القول الأول ام القول الثاني القول الأول وهو نعم وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نعم المؤلم قال تقريبا مقلدا إلا النبي وذكرنا في هذه العباره نرى الاخر هي نهضه نعم متبع صحيح لماذا الاخر بقول غير من غير هذه واحد. ولأني. ولأني. نعم، ولأن، ولأن، نعم، في هند. نعم، ولأن الله امر باتباع لا بكف. فقال. أحسن، بارك الله. المواند رحمه والله قال تابع وتابع للتابع ووصفهم بأنهم خير الوراء حقا بنص الشارع ما النصف. النص؟ ايه انتوا ثم الذين يرهم هل تقول يا رحمة تقول رحمه الله مسلماً لمكتب الحديث والنصف القديم والحسن ما الفرق بين الحديث الأول والسانية؟ الحسن الحسن في القرآن الحسن في لا لا في القديم والحديث أنا أسأل ما الفرق بين الحديث في السفل الأول والسفل في الأول. نعم ما يجبع الزمن الجمال الحديث يعني الجديد ماذا تقولون هذا صحيح هذا <تصفيق> الفرق تقديم الحديث على النص والنص والقرآن هنا هنا يعني لا يعني تقديمه في الرسبة ولا تنفيذ ذكر تهلك عن كافية بدليل وهو تقديم المفضول على الفاضل في الذكر فقط من شيء ما <تصفيق> نعم في أي سوره في, في أي ايه في ذلك داووا السعر سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى مراعتا لفواصل الايات نعم الله حدد المدا كان تقل العالم اا اا المداد الذي يسبق في ذلك العربية خل على العربيه الها مثلثه حبر حبر وحبر, وحبر مثلثه تجدونها أول كلمة من باب الرافض قام. أنا واحد. لا. هذه منهم ما شرحناها في آداب. كل المال يرى ترى يجب تقيده بالأرض يعني واحد اسم هذا كلام تخلى